شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ميم. تلك آيات كتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه.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 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان فعلى ان ولدا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعون وأصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لا تبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي على أهل بيتي يكفلونه يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه, إلى أمه كي تقرع عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت قائما ديا قد عسى ربي ان يهديني قال عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل الله الله